لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا السكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم, منهم يخشون Bijzonderheid, waarom niet? En waarom دار الدنيا o What uh -oh. Samen met elkaar. En ik